فَإِنَّ تَذَكَّرُوا إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواه النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنَّا ضَلَّتْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراك ما به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ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 وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 جاءت هاريح عاصف وجاء هم الموج من كل مكان وظن أنهم أحيط بهم وظنوا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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما ياكل الناس والانعام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 والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا وجوههم قترا ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله مما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 يو ضل عنهم ما كانوا يفترو قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السموات والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر بَلْ يَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزٍ وَلَوْ أَنّ لِكُلّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ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 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 وَقَالُوا عَلَيْهِم نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَمْرُكُمْ انجميع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروا فان توليتم فما سالتكم من اجر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 فانظر كيف كان عاقبه المنذرين اما بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء هُوَ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَادُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَادَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ ان ا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابا انا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوَن عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ رَبَّنَا ضِمْث عَلَى امْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا لَعْذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ جِبْنَا وَأَنفَنِي اسْرَاءَ إِلَى مَبَوَأٍ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقا عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولم جاءتهم كن ايه حتى يروا العذاب الالم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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ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 ادفع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين